أو الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنت أؤذي Find the internet. Vroom. ألم تر إلى الذين يذكرون يريدون أن يتحق when is wa an fa zum حتى يحكم كثير of Mä angkan Oxa hua uh, -huh. Väli- ja What man وَيُنْذِرُ الذين يقولون ربنا أخرجنا مِنْ <تصفيق> <تصفيق>